قل أطيع الله وأطيع الرسول. قل أطيع الله وأطيع الرسول. فإن تولوا فإنما عليهما حملوا وعليكم ما حملتم. فإن تولوا فإنما عليهما حملوا وعليكم وَإِنْ تُطِعْهُ تَهْتَدُوا وَإِنْ تَضِعْهُ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا من وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْhaltِهِمْ�ًا بِالْنَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْءُ другой وَوَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي Ł,'A وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَ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 وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَاهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي لهم بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا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 الذين كسو عجزين في الارض وما واواهمنا وما واواهمنا ولبئس المصير ولبئس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 ك حن فليس عليهن ينحون أن يضن سيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن وأن يستعففن خير لهن والله سميع ناليم والله سميع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 اخوانكم او بيوت اخواتكم أو بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم أو بيوت اخوالكم عماتكم او بيوت اخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم أو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 فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون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 ست منهم واستغفر لهم الله. فإذا استأذنوك لبعض شنهم فأذل لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم.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 أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ يَوْمَ لَمَّا أَتَوْا عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 111. كبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا 112. الذي, الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا الذي له السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك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 أنهت لا يخرجون شيئاً وهم يخلقون ولا يملكون لأمفسهم ضرّ ولا نفع ولا يملكون لأمفسهم ضرّ ولا نفع ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً ولا يمل.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 فقد جاءوا ظلما وزورا فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي لا عليه بكرة وأصيلا فَآسِيَةٌ لَّعَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي عَلَّمَ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي عَلَّمَ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا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 أو يلقايه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. أو يلقايه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أَفِي الْأَرْضِ أَحَدٌ مَعَكُمْ أَوْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَحَدٌ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 124. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا 125. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي يوعد المتقون 126. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي يوعد المتقون تغيير ام جنة الخلد التي يعد المتكون كانت لهم جزاءا ومصيرا كانت لهم جزاءا ومصيرا لهم فيها ما يشاؤون خالدين لهم فيها ما يشاؤون كان على ربك وعدا مسئولا كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم اضللتم عبادي هؤلاء اولائي هم ضلوا السبيل وَلَوَمَا يَحْسُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِهَا أُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ قَالُوا صُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا تأخذ من دونك من أولياء ولكن ما تعتهم. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتأخذ من دونك من أولياء ولكن ما ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا ولكن متعتهم وآباءهم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 فَهَٰذَا بَشَرٌ كَثِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا